فَإِنَّ مَن كَنَى رُؤْسِهِ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ وَإِذَا فُتِحَ சிச்கூமு banana an kill na أو ألم تكنوا أقسم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 وتتباين لا قم كيف فافن في وتتباين لا قم كيف فاف